بسم الله عندك ما هو تعريف البناء طيب احسنت البناء هو لغة ثبوت أو لزوم شيء وضع شيء على شيء على جهر الثبوت واللزوم وفي الاصطلاح نزوم آخر كريم حالة واحدة في الأحوال الثلاثة حالة الرفع حالة النصب حالة الجر فما هي أقسام العراب أحسنت أقسام العراب رفع ونصب وخفض وجزم هل فيه زيادة على هذا ونقص ما فيه بالإجمع أنها أربعة طيب عندك يا أخي ما هو الرفع لغة مصطناحا العلو والارتفاع الصلاح تغيير مخصوص علامته متهو الضمة أو مناب عنها طيب فما هي لشاء اللي تنوب عن, عن الضمة وستأتي لكن أخذنا شيئا من هامس نعم الواو وكذلك الأنف أن وأيضا ما سيأتي معنا من ثبوت النون والنص ما هو نعم لغة وصناحا الصناح هو تغيير مخصوص علامته الفتحة ومنابعها عنه في اللغة في معنى الاستقامة فلان منتصب أي مستقيم مستوى المستقيم وخفض ما هو نعم التس... التدلل حسنة والخضوع يأتي معنى التسفل التدلل والخضوع حسنة وفي الصلاح تغير مخصوص على ما تبتسرى ما ناب عنها والجزم لغة القطع جزمت بكذا قطعت به واصطناحا تغيير مخصوص علامة السكون ومنابع عنها فما هو الذي ينوب عن السكون الحذف فقط ويكون في الأفعال المعتلى وفي الأفعال الخمسة كما سيدي الأسماء ما نصيبها من أقسام العراب الأربعة الرفع والنصب والخفض أحسنته وأما الجزم فلا نصيب له لها فيه ونفعل ما ونصيبه نعم الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها لأن الخفض من خصائص النسمع هذا المتن إن شاء الله يحفظ نصار يحفظونه لابد لأهمية البدء وهذه الأساسيات يعتنى بها معرفة علامات النعراب، معرفة تلك التعريف أقسام الكلام، وأقسام كذلك النعراب. هذا شيء مهم جدا للبادي يبني عليها هذا العلم. أما أنه يهملها ويقصر فيها، سيبقى على حاله. وما أظن يستفيد إذا أهمل هذا المثل، مثل الأجرمية حفظا وعناية بالتعريف التي تلقى والشروط فهو الأساس لهذا العلم يعتبر أساسا لعلم النحو الذي يريد الاستفيد يعتني بحفظ هذا المثل خصوصا بسم الله بعض الأسنى يا أخواني الكبير أنا أتركها عمدا تركني جاءة عليها الذي عنده سؤال كبير يأتي بعد الدرس أما في درسنا يأتي بسؤال على درسنا على مستوى الدرس الحاصل لأن بعض رقمن ربما قد درس أكثر من هذا الكتاب ربما درس لأجرميه وريدا يعيد معنا فلا يأتي بأسناء تشكر على الطلاب البادئين فإننا في درسنا نقتدي بالأضعاف إن شاء الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وقتني بأضعفهم وينظر المصدر الذي هو نازل والذي يريد أكبر من هذا إن شاء الله فيما بعد فيما بعد فنحاول أحاول أننا نرفع بى فبعض الناس اللي أول مرة يدرس اتصلني بعضهم طيب بقي الجزم ليش ما هو موجود قبل في الفعل الجزم وإن الجزم سيأتي ما هو من خصائص الأسماء وإنما هو من خصائص الأفعال فيحتاجون إلى رعاية هؤلاء يحتاجون إلى رعاية الذين هم بادئون يحتاجون لرعاية جدا فلذلك نحن نحاول مع أننا ربما نرتقي قليلا نحيانا لكن ماذا نصنع أكثر لإخوة قد درس وبعض إخواننا لم يدرس بعد ونحن نحاول نتوصل إن شاء الله بسم الله قال رحمه الله باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة أو علامة الرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تقدم معنا بيان تعريف الإعراض وكذلك أقسام الإعراب وفي هذا الفصل بعد أن فرغ من بيان الإعراب وأنواعه التي تقدمت وأن الإعراب تغيير مقصوص أو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا وتقديره وأنواعه رفع ونصب وخفض وجزم وذكر ما للأسماء وما للأفعال وما يقتص به الأسماء وما يقتص به الأفعال شرع رحمه الله تعالى في بيان معرفة علامات الإعراب، فذكر أن للإعراب علامات، علامات لرفعه المتقدم أول ما ذكر في الأقسام رفع ذاك الرفع له علامات تحته، فما هي العلامات التي تحت الرفع المتقدم في الإجمال تحته أربع علامات، الضمة وهي الأصل في الرفع، الضمة وهي الأصل في الرفع. فإذا رأيت كلمة مضمومة ودخل عليها عامل جلب هذه الضمة حكمت عليها بأنها إيش؟ مرفوعة حكمت عليها بأنها مرفوعة لأن الضمة من علامات الرفع فإذا وجدت كلمة مضمومة بسبب عامل جلب هذه الضمة حكمت على هذه الكلمة بأنها مرفوعة وكذلك إذا وجدت في آخره الواو لعامل ابتدى ذلك أيضا إلى آخره فالشاهد والمقصود هنا هو أن الرفع المتقدم المجمل له علامات يعرف بها وتميز عن النصب وتميز عن الجر وعن الجزم فعلامات الرفع أربع الأولى الضم وهي الأصل فلذلك بدأ بها جاء زيد جاء محمد جاءت هند جاء رجل جاء فرس هذه مكة كل هذه مرفوعة كما ترى لأن الضمة هنا علامة الرفع فيها طيب وكذلك أيضا من علامات الرفع ما هي فروع وهي ثلاثة هذه الفروع الواو والألف والنون فالرفع علامات منها ما هي أصول وهي الضمة تعتبر أصلا في الرفع ومنها ما هي فروع وهي ما عدايش الضمة مثل الواو فرعا الضم ومثل كذلك أيضا الألف فرعا الضم والنون كذلك وسيأتي مواضع هذه الأشياء المذكورة ثم بين رحمه الله بعد أن أجمل أن الرفع له أربع علامات الضم والواو والألف والنون بين مواضع هذه العلامات الأربع فقال رحمه الله فأما الضمة فتكون علامة للرفع أو علامة الرفع في أربعة مواضع وهذا أمر مهم جداً أن تعرف المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع. هذا أمر مهم جدا ينبغي للبادئ أن يعتني به. عرفت علامات الرفع وأنها أربعة: الضمة والواء والالف وثبوت النون كما سئت الكلام على ذلك. وبدأ بمواضع الضمة أو بدأ نعم بمواضع الضمة. فقال للضمة هذه مواضع تكون فيها أربعة. الموضع الأول الاسم المفرد الاسم المفرد سواء كانت الضم فيه ظاهرة كزيد أو كانت الضم فيه مغدرة مثل الفتى فهو يكون في حالة رفعه مرفوعا بها يكون في حالة رفعه مرفوعا بها جاء زيد والفتى جاء زيد والقاضي جاء زيد وموسى وعيسى فكل هذه تكون مرفوعة بالضمة سواء كانت الضمة ظاهرة ملفوظ بها أو كانت مغدرة فهي مرفوعة بها فقال فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد هذا هو الاسم المفرد الموضع الأول من علامات أو من مواضع الضمة نذكر تعريفه ونذكر أمثلة لهذا الاسم المفرد تعريفه هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة ومنه أن يقول الأسماء الخمسة لكن صحيح أنه ستة هذا تعريف المفرد وهذه حقيقة المفرد التي بها تعرف ما هو الاسم المفرد هذا الذي يرفع بالضمة إذا عرفت تعريفه عرفت حقيقة هذا المفرد لأن هذا التعريف كالضوابط لهذه الأشياء فالاسم المفرد تعريفه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة فخرج بقولنا ما ليس مثنى المثنى فإنه ليس اسم مفرد في باب العراب مثل الزيدين تقول جاء الزيدان هذا ما يرفع بالضمة وإنما يرفع بشيء آخر سيئة الكنام عليه فخرج بقولنا ما ليس مثنى المثنى فإنه ليس من باب المفرد في باب الإعراب وخرج أيضا بقول الجمع خرج به جمع مذكر السالم وجمع المؤنث السالم فإنهما لا يدخلان هنا لا يدخلان هنا لأنه وإيضا كذلك جمع التكسير هذه ليست بمفردة هذه ليست بمفردة يعني الجمع بجميع أقسامه يخرج وأقسامه ما سمعته جمع مذكر السالم جمع التكسير وجمع المؤنث السالم فهذه ليست مقصودة في هذا الباب لأن الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا فيخرج الجمع بأنواعه وأقسامه جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير فهذه ليست مقصودة جمع المذكر السالم سنعيدة معنى أنه يرفع بالواو وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير التكسير كالمفرد يرفعان بالضمى ظاهر أو مقدر، لكن ليس مقصودا في حد المفرد. طيب، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة. الأسماء الستة مفردة، لكن لا تدخل هنا، لأن إعرابها يكون بالواو في حالة الرفع. إعرابها يكون بالواو في حالة الرفع جاء أبوك، فيكون مرفوعا وعلامات رفعه الواو. فهذه حقيقة الاسم المفرد الذي تكون فيه ضمة علامة على الرفع هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة وكل هذه تخرج بهذا الحل ويبقى المفرد نحو زيد وهند ونحو رجل وفرس ونحو زيد ومكة سواء كان عاقلا أو غير عاقل سواء كان نكرة أو غير نكرة كما في الأمثلة زيد وهند مذكر وأنث رجل وفرس كذلك أيضا نكر هنا ما يلزم أن يكون معرف المفرد سواء كان عاقلا مثل زيد أو غير عاقل مثل مكة مكة بلد غير مسجد كذلك أيضا كتاب كل هذه مفردة ترفع به الضم فالمفرد مثاله ما سمعت زيد وهند وفرس ورجل وكذلك أيضا كتاب ومكة كتاب ومكة فهذه كلها مفردات ترفع بي فتقول جاء زيد هذا كتاب جاء فرس هذه مكة كلها مرفوعة وعلامة رفع الضمة فمن يعرب جاء زيد لأننا قد أخذنا الفعل وأخذنا الآن الاسم في الرفع عندك ممن لم يدرس النحو من من لم يدرس النحو حتى نعرف عرفنا الفعل الماضي علامته اعتنوا بالمتن الدرس المتقدمة وعرفنا الاسم ما هو الاسم وما هي علامات الاسم والآن نحن بدأنا نشرع في شيء من الإعراب في شيء من الإعراب نتمرن عليه لتطبيق ما أخذنا من قبل فمن يعرب هذا ممن لم يدرس قبله بهذا القيد انت ما درست هات. جاء جاء زيد جاء في علماب كيف عرفت أنه في علماب لأنه له علامات يتميز بها عن الحرف والاسم تدخل عليه قد طيب قد هذه مشتركة قد يقول لك لا إذن تدخل على المضارع وإلا صواب الجواب تدخل عليه قد فيقال قد جاء لكن هناك علامة أوضح من هذا تات تانيث الساكنة جاءت تدخل عليه تاء تالتانيث الساكنة يقبل تالتانيث الساكنة وهي تميز عن أخويه وهي من خصائصه أحسنته فإذن هو فعل ماب مبني على الفتح وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه هذا واضح أحسنته مرفوع وعلامة رفعه الضمه لماذا كان مرفوعا بالضمه لأنه اسم مفرد والاسم المفرد يرفع بالضمة أحسنته وما هو تعريفه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة قوله ما ليس مثنى هذا احتراز عن عنيش عن المثنى فإنه ليس بمفرد ولا مجموعا ما المقصود بقوله لا مجموعا الجمع بأقسامه جمع مذكر السالم وجمع المؤنة السالم وجمع التكسير كلها تخرج بقونه ولا مجموعا ولا من الأسماء الستة ماذا خرج به عندك الأسماء الستة فهي مفردة لكن ليست مقصودة هنا لأنها ترفع بالواو جاء أبوك وأخوك وحموك وإن آخر ذلك قال رحمه الله فأما الضمته فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وهو كما سمعت في تعريفه المتقدم وجمع التكسير أيضا جمع التكسير ليس بمفرد ولكنه يشاركه في الرفع بالضمة يشارك المفرد في الرفع بالضمة جمع التكسير تعريفه عندهم هو هذا الجمع جمع التكسير التكسير في اللغة هو التغير التكسير في اللغة هو التغير والتغيير. لكن نريد جمع التكسير هنا في ما هو تعريفه هو الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده هو الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده هذه حقيقة جمع التكسير باختصار، وإلا سأتي معكم أوسع من هذا، لكن هذا للبادئ باختصار. جمع التكسير هو الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده. مثال ذلك رجل ورجال، رجل ورجال، فأنت تلاحظ أن رجال لما جمع أو أن رجل لما جمع تغيرت صورة المفرد. فانظر إلى الرافي رجل كانت مفتوحة نسَك ذلك، فلما جميعة كسرت، فقيل رجل رجال، وانظر كذلك إلى الجيم في رجل في المفرد كانت مضمومة رجل، وفي الجمع مفتوحة، فإذا هذا رجال إيش يقال؟ جمع تكسير، كيف عرفنا أنه جمع تكسير بالضابط هذا الموجود معنا؟ وهو هو الجمع الذي تغيرت فيه أي في هذا الجمع صورة مفردة فما تغيرت فيه صورة مفردة فهو جمعش تكسير جمع تكسير مثال آخر كتاب كتاب وكتب تغيرت صورة المفرد عند الجمع ولم تتغير تغيرت كتاب كانت الكاف مكسورة والتاء مفتوحة لسه كذلك في الجمع تغيرت، فقلنا كتب كتاب كتب وأيضا الجمع المفرد كانت فيه أيش ألف موجودة كتاب وفي الجمع عينه ليست موجودة هذا التغيير بارك الله فيكم إما أن يكون بسبب زيادة فقط هذا التغيير إما أن يكون بسبب زيادة لا في جمع مذكر سالم ولا في جمع مؤنث سالم ما هي زيادة في جمع مذكر سالم ولا في جمع النسالم هذا التغيير من يكون بسبب زيادة مثل صنو وصنوان، صنو وصنوان. أنت تلاحظ الآن المفرد صورة واحدة في الجمع وفيها ايش وفيها ايضا كذلك المفرد ليس كذلك لكن حصلت زيادة في الجمع فقيل صنو صنوان. هذا ايضا من باب جمع مذكر. جمع ايش؟ التكسير هذا من باب جمع التكسير لأن جمع التكسير هو ما تغيرت فيه صورة مفرده وهذا التغير إما أن يكون بزيادة في الجمع فقط يكون مفرد ما فيه زيادة فلما يجمع يؤتى بهذه الزيادة فيقال أيضا أنهم باب جمع تكسير صنو صنوان أو يكون بسبب نقص بسبب نقص والنقص يحصل في الجمع مثلا مثل تخامة ويتحصل بسبب الشبع والأكل الكثير تخامة وتخم تخمه وتخم هذا الآن التغيير إيش هذا سببه النقص التاء في المفرد موجودة تخمه فلما جمعه إلى تخم فهذا التغيير تغير الصورة المفرد لأنه حذفت منه التاء عند جمعه وقد يكون التغيير ما فيه نقص فيه وإنما بسبب بعض الحركات التغيير بسبب الشكل والحركات إذا قلنا الشكل المقصود به الحركات مثل أسد وأسد، أسد وأسد، هل هنا تغيير في الشكل؟ ما في تغيير في الشكل؟ ليس كذلك. وقص لا، هل هنا تغيير في الزيادة أو في النقص معدرة؟ هل هنا في أسد وأسد تغيير في الزيادة أو في النقص؟ نفس اللفظ أسد وأسد، اللفظ واحد، لكن هذا مفرد وذاك إيش؟ وذاك جمع. فإذا التغيير في أي شيء هنا حاصل في الشكل، فأسد الشكلات كما ترى فيها الفتحات. الفتحة وفي الجمع الضمة الشكل الموجود فيه الضمة فقيل أسد وأسد لا أسد الجمع وأسد إيش المفرد والتغيير الحاصل في أي شيء في الشكل فقط دون نقص ولا زيادة دون نقص ولا, ولا زيادة وقد يكون التغيير في النقص ويكون النقص مثلا في في الشكل مع النقص قد يكون التغيير في الشكل مع النقص مثل رجل ورجال رجل ورجال انظروا هذا الان رجل ورجال في تغيير في الشكل واضح رجل برجال في الجمع نفس ذلك حصل تغيير حصل تغيير وحصل ايضا في المفرد نقص لما جمع لا حصلت زيادة قد يكون التغيير في الشكل مع الزيادة رجل الشكل واضح الراء مضمومة وفي الجمع مكسورة والجيم في رجل مفتوحة وفي الجمع قص الجيم في رجل مضمومة وفي الجمع مفتوحة حصل أيضا مع هذا الشكل شيء من الزيادة وهي زيادة الألف فقيل رجل رجال واضح هذا وقد يكون العكس قد يكون النقص حصل في المفرد حصل في ال قص النقص حصل في الجمع مثال ذلك كتاب وكتب كتاب وكتب يكون التغيير في الشكل مع إيش؟ مع النقص تغيير في الشكل مع النقص مثل كتاب كتاب كان فيه ألف ألا ترى فيه ألف نعم فيه ألف كتاب أما الشكل فهو واضح ضبطنا إن شاء الله كتاب وكتب الشكل واضح الكاف مكسورة والكاف في الجمع إيش؟ في المفرد مكسورة وفي الجمع مضمومة هذا تغيير في الشكل لكن نريد التغيير في النقص هنا فما هو الذي نقص في المفرد عندما جمع الألف كانت فيه ألف كتاب فلما جمع قيل كتب وقد يكون التغيير في الشكل وفي النقص وفي الزيادة مثال ذلك شهيد وشهداء شهيد وشهداء هذا تغيير في الشكل وتغيير أيضا في النقص وتغيير في الزيادة ننظر هذا عندنا شهيد المفرد الشين فيه أيش مفتوحة أليس كذلك شهيد وفي الجمع مضومة هذا تغيير فيش في الشكل انتهينا منه طيب شهيد عندنا فيه ياء المفرد شهيد وفي الجمع شهداء أين اليا ما هي موجودة هذا تغيير فيش في النقص طيب شهيد ما عندنا ألف ولا همزة أليس كذلك وفي الجمع شهداء فإذا هذا تغيير ايش في الزيادة فهذا الاسم جمع التغييرات الثلاثة الزيادة والنقص والشكل ونظيره غلام وغلمان غلام وغلمان حصل فيه ما تقدم تغيير في النقص والزيادة وأيضا كذلك الشكل غلام وغلمان والنقص أحسنت. زيادة ونقص وشكل فالحاصل يا أخوان أن جمع التكسير هو ما تغير فيه صورة مفرده عن جمعه المفرد يعني المفرد تتغير عن صورة الجمع هذا هو وهذا التغيير قد يكون في الشكل وقد يكون في الزيادة وقد يكون في النقص وقد يجمع هذه الأشياء كلها مع ما تقدم من التفصيل لكن نحن نريد نختصر ما نريد ما ذكر في التحفل لأنه ربما يكون صعبا على الطالب فحاصل ما ذكر هنا أو ذكروا رحمهم الله في تعريف جمع مذكر السالم هو الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده الجمع الذي تغيرت فيه صورة مفرده فكل جمع تراه تغيرت الصيغة فيه أي صيغة المفرد عند جمعه تحكم عليه بأنه جمع تكسير لا لأجل أنه يعني الزيادة كانت فيه لأجل أنه جمع مذكر سالم أو جمع النث سالم لا هذا ما هو مقصود هذا سيد شرح الكلام عليه لكن نريد بيان جمع التكسير وجمع التكسير أيضا كذلك قد تكون الحركات فيه ظاهرة وقد تكون الحركات فيه مقدرة كما تقدم معكم مثال الظاهرة رجال جاء رجال جاءت هنود جمع هند جاء رجال جاءت هنود فهذه حركات ظاهرة كما ترى وقد تكون الحركات فيه مغدر للتعذر مثل العذارة والأساره الأساره خلنا نقول أساره الأساره والأساره يقال هذا وهذا جمع سير بضم الهمزة وبأيضاً كذلك فتحها مثال المغدر لأجل التعذر الأساره أو الأساره فتقول جاء الأساره فاعل مرفوع نمترفعي ضم مغدر منع ظهورها التعذر وقد تكون أيضا كذلك ليش؟ للثقل مثال ذلك الجواري جاءت الجواري مرفوع نامت رفعي ضم مقدّر منع ظهورها الثقل، فهذا جمع التكسير قد تكون الحركة فيه ظاهرة مثل جاء الرجال جاءت الهنود هذه حركة مقدّرة، وقد تكون الحركة في حركة ظاهرة. وقد تكون الحركة فيه مقدرا لأجل التعذر أو لأجل إيش الثقل مثال التعذر الأسارة جاءت الأسارة مرفوع علام تربيع ضم مقدرا من عنظور عن التعذر ومثال الثقل الجواري الجواري مرفوع علام تربيع ضم مقدرا من عنظورها عن الثقل وكذلك المفرد المتقدم المفرد المتقدم تكون فيه الحركة ظاهرة جاء زيد وتكون فيه مقدرة للتعذر جاء الفتى جاء موسى وتكون فيه مقدرة للثقل نحو جاء القاضي نحو جاء القاضي جمع التكسير أيضا نظيره في ذلك لنتقل إلى غيره واضح يا باسحاب تمام إن شاء الله نعم والمناسبة حسنت والمناسبة تكون أيضا لأجلي المناسبة في المفرد وفي جمع أيضا التكسير في المفرد جاء غلامي وفي جمع التكسير نحو جاء جمع التكسير م? خلاني لا بس جاء خلاني جمع خلام جاء غلماني جاء غلماني تضيف اليك مرفوع نام ترفع ضم ومنقدرة منع منظور اشتغال المحل بحركة المناسبة والمناسبة تكون في الاسم الذي اذا اضفت ليه المتكلم تنقدر فيه جميع الحركات جاء غلماني تضيف منيك فاعل جاءت كتبي جاءت كتبي فاعل مرفوع علامه متنفع ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل وهو الحرف الأخير من الاسم اشتغال المحل بحركة المناسبة المناسبة النياء يا يناسبها كسر ما قبلها فقلت جاءت كتبي واضح احسنت ايضا تقدر الحركة للمناسبة اما للتعذر او للثقل او لي المناسبة التعذر يكون في الاسم الذي اخره الف والثقل يكون في الاسم الذي اخره يا والمناسبة تكون في الاسم اذا اضيف الى يا المتكلم هذا واضح طيب قال وجمع المؤنث السالم وقت يا اخوان يا وقت الدرس حق محبته إلهنا إن شاء الله يكفي هذا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سوّف يوفقني